كان كلامنا في الدرس السابق عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن الفصل الذي عقده الامام القاضي عياض رحمه الله تعالى ليتحدث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة أي من خلال ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لساني وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطرقنا في حينه إلى الحديث عن الاسم ومزيته وفضيلته وأن الله عز وجل خص به بني, بني البشر فجعل لهم هذه الأسماء التي بها يتفهمون وبها يتعارفون فلولا هذه الأسماء لما عرفنا شيئا عن التاريخ لولا هذه الأسماء التي تكتب بالمزاد والقلم كيف تعبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعن موسى وعن عيسى وعن أقوامهم وعن التاريخ التاريخ كله موقوف على مدى على هذه الأسماء على هذه المسميات على هذا على هذا الكنز كنز البيان الذي خص الله عز وجل به بني الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ثم ذكرنا أن لله عز وجل أسماء عديدة لا حصر لها لا حصر لها يعني لا يمكن أن يحصرها شخص في عشرين أو ثلاثين أو أربعين وما إلى ذلك ولذلك عندما تسمع مثلا في العقيدة الأشعرية أنه هناك عشرون صفة يجب الإيمان بها ليس مرادهم الحصل لا يقولون إن المراد هو أن لي الله سبحانه وتعالى عشرون صفة لا تقبل الزيادة وإنما لله عز وجل من الصفات ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله وما استأتر به في علم الغيب عنده فالمراد بعشرين صفة الوارده في, في العقيدة الأشعرية الصفات الكبرى التي تعود إليها جميع الصفات أو الصفات التي هي محل النزاع ومحل الخلاف بين أهل الكلام بين أهل الكلام يعني حتى بين الأشعرية أنفسهم هناك خلاف هل الصفات ثلاث عشرة صفة أم الصفات عشرون؟ فمنهم من يقول الصفات ثلاث عشرة صفة الصفة النفسية وخمس صفات سلبية هي يست هي زائد سبع صفات صفات المعاني القدرة والإرادات والعلم والحياة والبصر والكلام فيكون المجموع فيكون المجموع تلتاش هكذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعر رحمه الله تعالى عليه ولكن يضيف سلاميته أيضا الصفات اللازمة لهذه لأنه لا يمكن أن يكون, عالما أن يكون لديه علم بدون أن يكون هو في نفسه عالما فاضاف كونه تعالى عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا يعني الصفات المشتقة من ماذا؟ من صفات المعاني من القدرة والإرادة والعلم والحياة فاشتق من القدرة قادر ومن الحياة حي ومن السمع سميع ومن البصر بصير ومن الكلام متكلم فصار المجموع عشرين ولذلك قال الشيخ سنوسي رحمه الله تعالى عليه شيخ العقائد شيخ العقائد الذي ألف عدة كتب أكثر من ستة مؤلفات في العقيدة يقول ومن يجب لله ومن يجب لمولانا جل وعز ومن ما لمولانا جل وعز فجاء بمن تبعيضية بمعنى أنه يجب له كل ما وصف به نفسه ولكن محل النقاش ومحل الخلاف هو هد العشرين صفة فنفاها المعتزلة وأثبتها أهل السنة والجماعة يعني هاتش لكين باش ميشروش عليك شي وادي يقول لك لماذا أنتم حصرتم ما ليس هناك حصر فالعدد غير فالعدد غير مراد فكل ما سمى الله عز وجل به نفسه فهو اسم من اسمائه سبحانه وتعالى ثم إن كثره الاسماء تدل على فضل المسمى كثره الاسماء لله سبحانه وتعالى تدل على عظمته سبحانه وتعالى وانا متصف بكل هذه المعاني معاني الجلال ومعاني الكمال وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له اسماء عديده تدل على فضيلته تدل على عظيم شانه وعلى عظيم قدره صلى الله عليه وسلم كما سنرى ان شاء الله سبحانه وتعالى فمن هذه الاسماء التي سمي بها الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ومحمد مشتق من الحمد ومعناه اكثر الناس حمدا يعني اكثر الناس استحقاقا للحمد وأكثر الناس تلقياً للحمد لأنه اسم اسمه مفعول أكثر الناس حمدا أي أكثر الناس تلقيا للحمد فلم يحمد شخص على وجه الأرض كما حمد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمدح لأن المدح والحمد يعني أخواني ولم يمدح أحد بمثل ما مدح به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمي محمدا وَأَنَا أَحْمَدُ يقول نبي الصلاة والسلام وَأَنَا إذا كان محمد الصفة المبالغه لمن كثر حمد الناس له وحمد الله عز وجل له فإن أحمد صفة مبالغة لمن كثر حمده هو لله سبحانه وتعالى فهو أحمد بمعنى أكثر الناس حمدا لله عز وجل هو أحمد أكثر الناس حمدا لله عز وجل وهو محمد أكثر الناس تلقيا للحمد من الله عز وجل ومن عباد الله سبحانه وتعالى من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين. إذا فهو محمد أي يتلقى الحمد الكثير وأحمد أي يصدر منه الحمد الكثير. إذا فهو محمد وحامد فهو محمد وحامد وأنا الماحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفرة. النبي صلى الله عليه وسلم محى الله عز وجل به الكفر بعد أن كان الناس في جهليه جهلا وفي ظلمات بعضها فوق بعض بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجه من الظلمات إلى النور فمحى الله عز وجل به الكفر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا اخاف عليكم أن تشركوا بعدي وأن تعودوا بعدي تعبدون الأوتان والأصنام ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وأخشى عليكم أن تعودوا بعد ضلالا وفي رواية الكفار والكفر هنا كفر دون كفر كفر دون كفر بمعنى كفر النعمة أن تعودوا بعد ضلالا وفي رواية الكفار يضربوا بعضكم رقاب بعض ففسر معنى الكفر هنا بماذا بالتقاتل بين المسلمين بسفك دماء المسلمين هو المراد بماذا هو المراد بالكفر فهو كفر دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم, عز... وسلم محى الله عز وجل به الكفر وأظهر الله عز وجل دينه على الدين كله الالف واللام في الدين للجنس اي على الأديان كلها اظهر الله عز وجل لدينا محمد صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها هذا هو معنى الماحي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي فسر هذا الوصف أو هذا الاسم للرسول صلى الله عليه وسلم بعده معاني منها أنه صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين الحشر نبي آخر فهو آخر الأنبياء وبعده ياتي ماذا؟ الحشر ومعنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بعثت والساعه كهاتين بعدت والساعة كهتين يعني لم يكن بينه وبين الساعة نبي آخر إذا أنا الحاشر أي أنا الذي يحشر الناس بعدي ليس بيني وبين الحشر نبي من الأنبياء أو رسالة من الرسالات المعنى الثاني للحشر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سينشر أول من تنشق عنه الأرض هو الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بعد ذلك يبعث الناس أفواجا يعني جماعة بعد جماعة وأفراد بعد أفراد يعني كلهم يخرجون من الاجداث أي من قبورهم يخرجون من الاجداث فيحشرون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم اي يحشرون امام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبقهم الى البعث ويقول صلى الله عليه وسلم وانا العاقب العاقب هو حفيدك الذي ياتي من بعدك والمراد بالعاقب هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عاقب الانبياء اي حفيد الانبياء عليهم الصلاه والسلام جاء اخرهم وجاء من بعدهم وليس بينه وبين القيامه وبين الحساب وبين دخول الجنه والنار ليس بينه وبين هذه الأمور نبي آخر فهو العاقب لأن العقب العاقب هو الذي ياتي هو الذي اخيرا ولذلك سمي العاقب عقبا العقب عقب الرجل لماذا سمي عقبا لانه يكون في ماذا يكون خلف الرجل يكون آخر شيء اخر شيء يغيب عن الراي وراك عن الذي ينظر اليك وراك آخر شيء يغيب عنه هو هو عقبك, هو عقبك في سمية العقب لأنه يتأخر وفي هذا يلتقي مع الحاشر ويلتقي مع الخاتم الخاتم والحاشر والعاقب تقريبا لهما معنى متقارب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين القيامة نبي آخر وقد سماه الله عز وجل في كتابه محمدا واحمدا القضي عياذ رحمة الله تعالى عليه سماه الله عز وجل في القرآن الكريم محمدا وأحمد أي ورد في القرآن الكريم اسم محمد أربع مرات وورد فيه لفظ أحمد مرة مرة واحدة حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام الذي بشر قومه بالنبي الذي سيبعته من بعد اسمه اسمه أحمد ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فمن خصائصه تعالى له أي من خصائص الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن ضمن أسماءه تنأه لحظة عبارة القاضي عياذ رحمة الله تعالى عليه كيف يطرز يطرز دبغا دي أعاد غيب دان من القاضي عياذ لنا العلاقة بين هذا الفصل والذي قبله الفصل الذي قبله هو التفاضل بين الأنبياء وهذا التفاضيل لم يكن محصورا في المناقب والشمائل حتى في الأسماء أي حتى في الأسماء المختارة لكل واحد من الأنبياء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تسميه يعني أكثر وأجمل وعظمة من الأسماء الأخرى وأسماء الأنبياء كلها يعني كلها مزيانة ولكن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قضي يا رحمه الله تعالى عليه ضمن أسمائه تنأه ضمن اسماءه بمعنى الاسم يدل على ماذا على الثناء وهذا الثناء له وجهان ثناءه صلى الله عليه وسلم لله وهذا يتجلى في اسم احمد وثناء الله عز وجل والناس وعباد الله الصالحين لمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا يتجلى في اسم محمد فاسم المفعول يتجلى فيه ثناء الله وثناء عباد الله الصالحين على محمد صلى الله عليه وسلم واسم أحمد يتجلى فيه تناو محمد صلى الله عليه وسلم على ربي عز وجل ضمن له يجل التناء بمعنيه, بمعنيه تناءه هو لغيره أي لله سبحانه وتعالى وتناء غيره أي الله عز وجل والمؤمنون له صلى الله عليه وسلم ضمن أسماءه سناءه فطوى أثناء, ذكره عظيم شكره. فطوى أثناء ذكره عظيم شكره يعني فبين في عندما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يذكر شكره لله عز وجل أو عندما يذكر محمد صلى الله عليه وسلم يذكر شكر الله عز وجل له فالشكر أيضا له وجهان شكر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشكر محمد صلى الله عليه وسلم ل لنبي شكره الله عز وجل للنبي وشكر النبي لله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى شاكر لعباده الصالحين وهو سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم يعمل آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور يعملوا شكرا أي أشكركم أو يعملوا شكرا أي من أجل الشكر أي لتكونوا شاكرين فيحتمل شكر الله عز وجل لهم ولعملهم ويحتمل شكر شكرهم لله سبحانه وتعالى عن طريق عملهم ويقول عز وجل في آية أخرى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فيشكر الله عز وجل سعي العباد وأخطر العباد سعيا وأعظمهم شانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكره الله سبحانه وتعالى على عبادته وطاعته لله عز وجل فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكر بشكر قابل هذا الشكر بش بشكر فقال لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أفلا أكون عبدا شكورا تقول له يا رسول الله لماذا تسعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إذا كان الناس يعبدون فإنهم يعبدون لأنهم بين الخوف والرجاء فإنهم يعبدون لأنهم يخافون العقاب ويرجون الجنة فهم في هذا الطريق يسعون ولكن أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ولا مجال للخوف وأنت, وأنت مصيرك إلى رحمة الله عز وجل بدون نقاش فلماذا تتعب نفسك هكذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا فليست العبادة فقط من اجل الخوف وليست العبادة فقط من اجل الرجاء أي فليست العبادة محصورة في الأغراض أي عندما تريد أن تحصل على غرض من الأغراض تلتجئ إلى الله عز وجل وتزعين له وتبكي عليه فإذا قضيت حاجتك نسيت الله سبحانه وتعالى هذه ليست, ليست بالعبادة فالعبادة الحقيقية هي التي تكون حبا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى ولهذا هنا درجات هنا منازل كما كتب فيها ابن القيم رحمه الله تعالى عليه كتابا سماه مدارج السالكين في منازل اهلي ايا كان اعبدوا وايا كان السعين او انت فين في نصلتي في هذه المدارج هذه الدرجات فنته واش الدرجه الاولى ولا التانيه ولا الدرجه الخمسين ولا الدرجه المئه ولا الدرجه اطلع والامام ابن عاشر رحمه الله تعالى عليه ذكر من هذه المدارج مجموعه في كتابه في, في متنه المرشد المعين حيث قال خوف راجان شكر وصابر توبة زهد توكل رضان محبه خوف درجة الأولى راجان درجة الثانية خوف راجان شكر درجة الثالثة زهد درجة الرابعة خوف راجان شكر وصابر درجة الرابعة توبة درجة وهكذا خوف راجان شكر وصابر توبه زهد درجة الاخرى توكل درجة التي تليها توكلوا ارضا الرضا ان ترضى بما قسم الله لك ان ترضى في الحال التي وضعك الله عز وجل فيها كما قال احد العلماء جاء اليه صاحبه الفضيل بن عياض ليزوره وقال لاصحابه تعالوا لنجرب الشيخ نجرب واش فعلا تبت ولا ما تبت شيء كان مريض هو طبعا مريض اذا سالته كيف حالك يقول ما في ما اه، ادرني الراس ودرني الكرش ودرني هنا ودرني هنا ودرني هنا فبدا يشكو ويفرغو ما في ما في جعبته قال اجيب نجربوا هذا الشيخ هذا فقيل له كيف حالك قال بخير وعلى خير فلم يذكر له الشكوى بخير وعلى خير قال لقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه انتظر بس محطيف الصحة ديالك مش ديالك فما الذي عوضك الله عز وجل مقابل الصحة مش لك واحد،, واحد الخير كثير واحد الكنز كثير وهو الصحة فما هو المقابل فما هو العواض قال الرضا بما أنا فيه عوضني الرضا بما أنا فيه أنا راضي مش لك وجاء في محلها الرضا بما أنا فيه فأدعن له بالفضل والتقدم وقال نعم الشيخ لم يجي الشيطان سبيله إليه الرضا الرضا لا يكون في حال الرضا فقط أي في حال السعى والدعا ورغد العيش وسلام من الأمراض وأنا رضيت لا الرضا يكون في جميع الأحوال ترضى بما قسم الله لك من مالين وصحه واولاد وسائر الاحوال رضا محبه اخر الرتب واخر الدرجات الدرجه العليا ان تعبد الله لانك تحبه لا للخوف ولا للرجاء ولا ولا ولا, ولا لانك تحبه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهذه ليست هي الغاية أن تحب الله الغاية أن يحبك الله الغاية أن تحبه أن تحبه ولا أن يحبك أن يحبك أما أن تحبه انت هذه وسيلة وسيلة ليحبك الله عز وجل فعليك بيش بمحبته كما قال تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هذه وسيله يك يتقرب يتحبب يتملق التملق لله سبحانه وتعالى عز وشرف وكرامه والتملق لغير الله ذل وسفاله تملق لله سبحانه وتعالى وتذلل لله سبحانه وتعالى فهو عين العزه وعين الكرامه والشرف وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ها الغايه حتى مش كتعربو حتى حرف جر وغايه حرف جر وغايه الغايه التي ستنتهي إليها ان يحبك الله فإذا أحببته عند أيدي حدث عن الفضائل والمكارم والمناقم ولا حرج. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيناه لا ولئن السعادني لأعيدناه لا لا إذن أخصنا نحاول نشوفها الدرجة كدير إيه نطلع عليهم ونقلب عليهم فينا هم هذه الدرجات هذه المنازل منازل السالكين في طريق الله عز وجل نعم في وصلنا لهذا الكلام في قوله في قول القاضي عياد رحمه الله تعالى فطوى اثناء ذكره عظيم شكره بمجرد ان قال احمد فانه دلنا على ان احمد شاكر على ان احمد اكثر الناس حمدا لله سبحانه وتعالى عندما نسمع محمد نستشف من كلمه محمد ان الله عز وجل حمده وان الله عز وجل اثنى عليه وان الله عز وجل شكر سعيه يعني في تنايل الكلام اي في تنايل اللفظ الدال على محمد صلى الله عليه وسلم الا وتستفيد الا وتستفيد هذا لو قارناه مثلا بالاسماء الاخرى سنجد نوعا من الفرق في اسماء الانبياء عليهم عليهم الصلاه والسلام هود مثلا لانه هاد الى الله اي عاد مثلا الى الله سبحانه وتعالى وهو عاد يعني افضل منه حميده نوح لكثرة نوحه وبكائه الى اخره ابراهيم ابن رحيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابن رحيم قال إسماعيل اسماعيل اسراف ايش اسماعيل زيد ماشي صح إس اسماعيل اسمعيل هذاك في ايل اسرائيل مع عباد الله عبد الله ايل هو الله والكلمه الاولى صفه لعبد من عباده يعني عبد الله عبد عبد الله سبحانه وتعالى على كل حال هذا الامر الذي نتحدث فيه برزت فيه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بروزا واضحا فاما اسمه احمد فافعل مبالغه من صفة الحمد ومحمد مفعل مبالغه من كثره الحمد إذن صفه الحمد النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالحمد لغير اي لله عز وجل مفعل مبالغه من كثره الحمد اي من كثره الحمد على الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة حمد الله عز وجل له في كتابي ومن كثرة حمد العباد في ذكرهم للرسول صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم اجل من حمد افضل من حميد اجل من حميد الا كان شي واحد كي حمد الله سبحانه وتعالى راه ما واحد قد الرسول صلى الله عليه وسلم الا كان واحد يحمد ويستحق الحمد من بني البشر فليس هناك احد افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس حمدا فهو احمد المحمودين وأحمد الحامدين احمد المحمودين اي اكثر أكثر الناس تلقيا للحمد وأكثر الحامدين اي اكثر الناس حمدا لله عز وجل اكثر الناس حمدا لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل ليلا ونهارا ومع ذلك يقول لا احصيتنا ان عليك انت كما أثنيت على نفسك ماذا سنقول نحن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا او تملان وهذا الملء للسماوات والأراضين يكون على حسب ايماني وعقيدتي ومعرفة الحامد فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله ليس كقول واحد من الحمد لله لأن بقدر ما تعرف المحمود بقدر ما تستطيع أن تحمده بما هو أهل، أهل أهل الله بقدر ما تغيب عنك حقائق المحمود بقدر ما تستطيع أن تحمده تذكر بعض الصفات ويغيب عنك البعض الآخر تستحضر بعض الجلال ويغيب عنك البعض, البعض الآخر بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلمنا بالله وأتقانا لله فإذا قال الحمد لله فانه يعرف يعرف ما يقول يعرف ما يقول وحمدنا لا يغني عن حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فهو أحمد المحمودين المتلقين للحمد وأحمد الحامدين أي الحامدين لله عز وجل ومعه ترز لك قضي عيد رحمة الله تعالى عليه جملة من المواقف جملة من الصفات لها علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على الحمد اسمه محمد اسمه أحمد ومعه يوم القيامة لواء الحمد معه يوم القيامة لواء الحمد ليتم له كمال يش الحمد ويتشهر في تلك العرصات عرصات القيامه بصفه الحمد اي ان عرصه القيامه يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يحمده يحمده الاولون والاخرون لانه يسجد بين يدي العرش لكي يكون الحساب فهنا فهو, فهو هنا محمود في عرصه القيامه وهو حامد لأنه يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحاميد لاحظ العبارة لا بمحاميد يعلمه الله عز وجل إياها لاحظ كلمة الحمد كيف كانت ملازمه للرسول صلى الله عليه وسلم معه اللواء الحمد ليتم له كمال الحمد ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد ويبعثه ربه هناك أي في القيامة مقاما محمودا لاحظ صفة الحمد يعني لا أثقف في الرسول كما سنقوله حاليا تبع على الرسول صلى الله عليه وسلم يبعثه مقاما محمودا يمكن يقول مثلا مقاما ممجدة ولا مقاما حسن أطلعها الأوصف ولكن لم تفرقه الحاء والميم والدال الحاء والميم والدال المقام المحمود كما وعده اي كما وعده في القران الكريم ومن الليل فتهجد به فيلسن لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده فيه الاولون والاخرون بشفاعته لهم يعني يحمده الناس جميعا بسبب شفاعته لهم ويفتح له ويفتح عليه فيه من المحامد يفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما لم يعطى غيره أي ما لم يعطي الله عز وجل غير محمد صلى الله عليه وسلم من المحامد النبياء عليه الصلاة والسلام يوم القيامة قولهما اللهم سلم سلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل بيش بالمحمد التي يعلمه الله عز وجل إياها سبحان الله يعني هذه مكرمات وهذه مناقب عالية جدا خصى الله عز وجل بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وسمى الله عز وجل أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، يعني ورد في الكتب السابقة أن أثباع الرسول صلى الله عليه وسلم الحمدون أي أنهم يحمدون الله عز وجل ويكسرنا من الحمد فحقيق أن يسمى محمداً وأحمدها النتيجة فحقيق أي فجدير أن يسمى محمداً وان يسمى احمد لانه محمود وحامد في الوقت نفسه ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع اياته فن اخر يقول قاضي عياد رحمه الله تعالى عليه نستخرج فنا اخر من, هاد من هذين الاسمين اي من اسم محمد ومن اسم احمد ما هو هذا الفن الاخر قال هو ان الله تعالى جل اسمه حما أن يسمى بهما أحد قبل زمانه حفظ الله عز وجل هادين الإسمين حتى لا يسمى بهما شخص قبل أن زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تكون خصيصة هادين الإسمين للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ورد في الكتب السابقة كما ذكرنا عن عيسى أي اسمه أحمد ورد في الكتب السابقه ان ان امه فلما اطل لهم زمانه صلى الله عليه وسلم لما جاء زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بعض الناس يسمي ابناءه ابنائهم من محمدا اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدا الناس يسمونه باسمي محمد اما قبل ذلك فلم يسمي احد ابنه محمد ولا أسمى أحد ابنه أحمد ولكن لما سمعوا من أهل الكتاب أن احمد أحمد وأن اسمه محمد وأنه من أمة الحمدين بدأوا يسمون باسم محمد قال أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الله تعالى بحكمته أن يسمى أحد غيره أحمد ولو ورد في, في, في الإنجيل عند عيسى عليه الصلاة والسلام فهينه لم يسمى به أحد. حماه الله عز وجل وعصمه حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك وشما ما يتخلبس فيهش في القلب ديال الشيء واحد اللي هو ضعيف فيظن وش النبي هو أحمد والأحمد التالي والأحمد التالي والأحمد الرابع من هو أيهم نبي وكذلك محمد إذن لم يسمى به احد من العرب ولا غيرهم الى ان شاء قبل وجوده احتشاء قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيا يبعث اسمه محمد فسمى جماعه من العرب ابنهم بذلك رجاء ان يكون احدهم هو المقصود والله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته فاحصل علماء في التاريخ الأسماء المعدوده على رؤوس الأصابع التي سميت باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من سمي باسم محمد أي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أحيحة بن الجلاج الأوسي. وصار أمر هذا الرجل لأن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار صحابيا. ومحمد بن مسلمه الانصاري وصار كذلك صحابيا رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن براء البكري هذا توفي قبل ومحمد بن سفيان بن مجاشع هذا احفاده هم الصحابه اما هو توفي توفي قبله احفاده هم الصحابه كالاقرع بن حابس و الفرازق ومن على شاكلتهم طبعا الفرزق ليس من الصحابة ولكن أقرام الحبيس من الصحابة ومن أحفاد الأقرام الحبيس الفرزدق ومحمد بن حمران الجعفي هذا كان في زمن إمري القيس معروف الشاعر المعروف بالمعلقة المعروف قفان بك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فكان إمري القيس ينازع هذا الشخص ينازعه في الشعر والفصاحة والبلغات ويقول له الشويعير الشويعير يعني تصغيره الشاعر يقول له الشويعير والسادس محمد بن خزاعي السلمي محمد بن خزاعي السلمي وهذا كان في زمن أبرها الذي أراد أن يهدم الكعبة وقد أمره أبرها أن يدعو الناس من قبائل مضر أمرهم عليهم جعله اميرا عليهم وقال لهم قل لهم ليأتوا إلى القليس أي إلى البيت الذي بناه في اليمن وسماه القليس من أجل أن يطوف به الناس كما يطوف الناس بالكعبة لأنه شف ان الكعبة لما لها من مكان والقدسيه عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس ولما يجلب إليها من التمرات ويجلب إليها من الخيرات ولما يكون فيها من التجارة والرواج والحركة الاقتصادية الكبيرة والحركة الأدبية والعلمية والثقافيه كذلك أراد أن يجلب هذا الخير إلى اليمن مسألة, مسألة اقتصادية مسألة, مسألة مصالح كما نقول في زماننا مسألة مصالح فبن القليس وقال لهذا لهذا محمد بن خزاعي قال له أدعو القبائل المضار لكي تحج إلى هذا البيت وتطوف به فذهب هذا الرجل محمد بن خزاعي ليدعو الناس إلى الطواف بالقليس إلى الطواف بهذا الكعب التي بناها أبرها فإذا به يقتله أحد الغيورين أحد الغيورين وهو عروة بن عياد قتله علش لأنه يدعو الى بيت غير بيت الله عز وجل لأن العرب وان كانوا في الجاهلية الجهلاء فقدسية البيت وقدسية الحرام في نفوسهم عظيمه وكبيره جدا كانوا يرتكبون من الآتام والجرائم والشرك وغير ذلك أفضع الأمور ولكنهم عندما يكون الأمر يتعلق بالكعبة ويتعلق بهدم الكعبة أو النيل من الكعبة هنا تقوم قائمتهم ولا, ولا تقعد فقتله هذا الرجل عروة بن عياد فحالها فأبرها ليغزونا كينانا, كينانا القبائل قبائل التي تنتمي لها قريش قريش واحد من قبائل كينانا ليغزونا كينانا لأنهم قتلوا هذا الرجل الذي أمره على قومهم نجل أن يدعوهم إلى أن يحجوا إلى القليس أن يحج إلى هذا البيت الذي بنه فلما قتل أمره وقتل مواليه آآ يعني تارت طائرته فحلف أن يغزو الكعبة فحدث ما حدث كما قص الله عز وجل في القرآن الكريم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا بابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما أكون. وحدث هذا الأمر قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمسين ليلة بنحو خمسين ليلة هذا محمد بن خزاعي الذي أمره أبرها على قومه من أجل أن يجرهم إلى القليس قتل قبل النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمسين ليلة وغزو أبرها للكعبة وموت أبرها وموت الفيل جميعا حدث هذا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمسين ليلة فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كانت حادثة الفيل شيئا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه يعني كحجة كانت حادثة الفيل برهانا يدعم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصار في منعة من قومه وصار قومه في منعة من الله عز وجل الذي حماهم بهذا المكان بالحرام الذي قال الله عز وجل لهم ويوجه الخطاب إليهم بعد حديثة في المباشرة لإله لا في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم من جوع تشبه إلهي تمرات كل شيء رزقا من لدنا وامنهم من الخوف لم لا أبرها ولا غيره ان يغزو ان يغزو الكعبه اولم يروا الناجعلنا لهم حرمانا امنا وان حرم نامناً ويتخطف الناس من حولهم اولم يروا جعلنا حرمانا امنا ويتخطف الناس من حولهم ناس يتخطفون يختطفون ويقتلون ويشردون في القبائل كلها الا في قبيله قريش الساكنه الحرم فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم في منعه من هذا من هذا الحرم فهؤلاء سته يقول القاضي عياض لا سابع له. كاينش السابع ويقال ان اول من سمي محمد هو محمد بن سفيان يعني المذكور في هذه المجموعه جد القراب بن حابس لانه بعيد شي انما اول من سمي محمد بن سفيان اللي أنا وجد الصحابي واليمن تقول بل محمد بن يحمد من الأزد يعني شخص آخر هذه حماية أنه لم يسمى أحد باسم النبي باسم محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعتته فلما آن أوان بعتته سميت بهذا الاسم جماعة منهم فلان وفلان وفلان ولا سابع لهم كما يقول قاضي رحمه الله تعالى عليه ثم حمى الله عز وجل كل من تسمى به أن يدعي النبوة او يدعيها احد له او يظهر عليه سبب يشكك احدا في امره الى حتى هؤلاء السبعه يمكن ان تقول ما دام هناك سبعه إذن فأيهم نبي قال حمى الله عز وجل هؤلاء ان يدعوا النبوه لا محمد بن حيحة ولا محمد بن سفيان ولا محمد الانصاري ولا محمد بن خزاعي ولا محمد بن ليحيى ولا هؤلاء هؤلاء المجموعه ولا واحد منهم يدعي النبوة. لو ادعى النبوة لوقع أصحاب الشك في الشك والارتياب ولكن الله عز وجل حماهم حتى لا يدعوا ما ليس له وحمى الله عز وجل غيرهم أن يدعوا لهم النبوة حتى لو كان في نفسه مثلا ما ادعش النبوة ربما يقول واحد من الناس فلان هو أنتب تقولون محمد ها هو محمد بن سوفيان نقدمه مثلا تقولون محمد ها هو محمد بن خزائي نقدمه ونجعله نبيه. لا يدعيها أحد لنفسه من هؤلاء المحمدين السته ولا يدعيها لهم أحد من الناس من أي من قبائلهم وأقاربهم وغير ذلك قال فتحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما فتحققت السمتان لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما نواصل الكلام ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله وما زلنا في الأسماء وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير وفيها العلم الكثير وبقدر ما نعرف اسمه نعرف مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى ونعرف الخصائص التي اودعها الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه الأسماء وبقدر ما نتعرف على اسمه صلى الله عليه وسلم نتعرف عليه بقدر ما نتعرف عليه نحبه وبقدر ما نحبه نجله قدر ما نجله نتبعه قدر ما نتبعه نشروا معه يوم القيامه ونسقى ان شاء الله سبحانه وتعالى في حوضه شربة ماء لا نظمأ بعدها ان شاء الله سبحانه وتعالى اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين